اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ارحم ائمتنا ومشايخنا وارحم والدينا ومن سبقنا وارحم امواتنا واموات المسلمين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تفتنا في ديننا ولا تفتنا في دنيانا ولا تفتنا عند موتنا ولا تفتنا في قبورنا ولا تفتنا يوم حشرنا واوردنا حوض نبينا آمين. وادخلنا الجنة مع شفيعنا آمين. وتقبلنا واقبلنا آمين. وسامحنا وتب علينا آمين. واغفر لنا وارحمنا آمين. انك انت الغفور الرحيم امين امين, آمين. صلى الله عليه وسلم كنا نتكلم في اليه الزهد والفضة ولبس الحرير وما يتعلق بذلك وبيننا أن كل من الحرير والذهب حرام على الرجال حلال للنساء ولا عبرة بمن يذهب إلى أن الذهب والحرير حرام على النساء كذلك في الفترة الأخيرة ظهر من يقول ان الذهب والحرير حرام على النساء كما هو حرام على الرجال وهذا القول لا اساس له في الواقع. لانه ثبت اكثر من رواية ان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يلبسنا, يلبسنا الزهر. لعل المتوى ظهرت في دون الحرير لكن النساء كنا يلبسنا الزهر. وكنا يتصدقن به. وكما ورد في يوم العيد ان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا فاني اريدهن اكثر اهل النار الحديث لعلنا قلناه قبل ذلك فجعلنا يتصدقنا بالحلي منهن من تصدق بقرطها او بقلاداتها القرط على الحلق الخرف الحلق الاذن وكانت هذه الاشياء من الذهب فلبس الذهب بالنسبه للنساء جائز لا شيء فيه وان كان طبعا للرجال قلنا انه لا يجوز وكذلك الحرير فانه ايضا لا يجوز للرجال ويجوز للنساء الا ان يكون للرجل ضروره تدعوه الى لبس الحرير وذا بقى يعني يعني هذا ال هذا النوع من اللباس من الثياب تحله الإسلام لمرونته وتسامحه وتساهله فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة عبيد الله الأصالة. ولعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما اباح لهما ان يلبسا الحرير يوم اصيبا في جسديهما بحكته يعني كان عندهم مرض جلدي لا يتحملان معه ان يلبسا الثياب الخشنه ومع ان الحرير حرام الا انهما لما اصيبا بي جسديهما بهذه الامراض الجلديه واستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يلبس الحرير الحرير مش قادرين يلبسه الا هو فاذن لهم النبي عليه الصلاه والسلام فما حر ما حرم أو ما حرم فإنما هو مباح للضروره استعمال الذهب ايضا والبلاتين وغير هذه الأنواع في التداوي أمر لا باس به بي. كانوا يحطوا مصمار بلاتين في حالات معينة أو مصمار ذهب مثلا أو يحطوا في العين يكحروا العين بمرود معين ها في طريقة معينة أو يستعمل الذهب مثلا في ربط السن يعني كانت سنان مثلا يجوز ربطها يجوز ان تربط بالذهب يجوز ان تربط بالذهب ولا شيء في هذا يجوز اتخاذ اي عضو من اعضاء الجسد وصناعته من الذهب او من الفضة ان كان لا يمكن صناعته الا من هذين الجوهرين واخذن بالكم ولا يكون في واحد صحابي اسمه عرفجه عرفجه هذا جدع انفه في غزوه احب يعني ايه حصل حصله جدع يعني قاطع يعني بدع بضرب سيف يعني جدته السيف سيف طياره مناخيره بغزوه احب فيعمل ايه عرفجه فاتخذ انفا من غير الذهب فبعد وقت هذا الانف كانت له رائحه كريهه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزع هذا الانف وان يجعل مكانه انفا ذهبا فان الذهب لا رائحه له حتى لا يؤذي من حوله برائحته ولان الإسلام الاسلام دين النظافه دين النظافه والاحتداد والنزاهه في كل شيء فاباح التداوي بالذهب وبالفضه هذا جاء لا شيء فيه في الإسلام لا يمنعه الاسلام واختلف الفقهاء في ما سوى ذلك من سائر الجوانب. طيب انتوا بتحرموا الذهب ايه رأيكم في اللي يا اوت حمر كان او زمرد الاحجار الكريمة. اللي هي بتغلى عن الذهب في الحقيقه يعني توصل لل... لهذه الاحجار تلاقيها اغلى من الذهب لما نصدق اسلام على الذهب بالاساس هل يا الخواتم او الدبل او الحلقات اذا كانت من هذه الجواهر النفيسه الكريمة اللي هي اغلى من الذهب والبلاتين اغلى من الذهب هل هي حرام على رجال كذلك الاحلام بيقولوا انها تاخذ حكم الدهب بل هي من باب اولى لذا حرم الدهب انه اقل منها شانا وثمنا يبقى هذه الاشياء الأحذار الكريمة الـ الـ الـ الياقوت والمرجان واللؤلؤ وكذا وكذا من باب اولى صديته نبي لكن مالكيه وغيره لا ورد النص في الذهب فقط فيجوز للرجل أن يلبس من البلاتين أو من الـ الـ الـ الياقوت أو من الزمرد أو من المرجان يلبس أي هذه الأنواع كما شاء ولا شيء انما النصب ورد بالذهب وارى الوارد في لباس اهل الجنة الذهب يحلوذ فيها اثاوره من ذهب من ذهب ده الوارد في لباس الجنه وايضا في لباس اهل الدنيا من الذي في الدنيا قال عن الحديد والذهب لمن الذي في الدنيا لن يلبسهما في الاخره يبقى فالكية ومن معهم. قالوا ان التحريم متعلق بالذهب فقط. لكن الاحجار الكريمة الاخرى البس زي ما انت عايز وشيل زي ما انت عايز استعمل زي ما انت عايز حتى وكانت اغلى من الذهب. ايوه وعيكات اغلى من الذهب. وقفوا عند المصر. وقفوا عند ايه? المصر. الواقع لما ننظر الى تحريم الاسلام للذهب. نجدوا دين بيدل في كل حكم احكامه على انه دين الله الحق ليه لان الاقتصاد العالمي مبني على ايه قائم على ايه على الذهب لا على الياقوت ولا على المرجان ولا على الفلاتين ولا كذا انما الاقتصاد اللي بيتحكم فيه صعودا وهبوطاً هبوطا وانتعاشا وانهيارا الذهب الذهب فلما الاسلام حرم الذهب على الرجال ويتكلم عن الذهب يبقى اذا هو كان له نظره اقتصاديه ايضا مش بس الناحيه الزينيه او التزينيه لا هو كان, كان بيتكلم ايضا عن الناحيه الاقتصاديه يعني تبين فيما بعد ان الذهب اليوم هو مصدر انتعاش اقتصاديات العالم او عدم انتعاشها فبكثرته ينمو الاقتصاد ويزدهر ويزداد وبعدمه ينهار الاقتصاد ويفقد اما الاحظار الكريمه الاخرى فمتاسف الواقع ما بيحصلش في, في الاقتصاد لا صعودا ولا هبوطا الا بقدر يسير انما الذهب هو الكل في الكل ومن هنا يضاف بقى احنا كنا نقول يعني ان السبب في تحريم الذهب ان الرجل لا يتزين وان الزينة من مصائص المرأة وان الرجل ينبغي الا يكون ناعما مترفه. قلنا هذا الكلام ونزيد ان الاختصال ايضا مرهون بالذهب وعلى هذا فلا ينبغي على الرجال ان يجعلوا لانفسهم خواتم ذهبيه او كتينه ساعة الساعه ذهبيه او ساعة ساعه ذهب خالص او كذا او كذا كل هذا لا يجوز ليه لا ده له دخل في انتعاش الاقتصاد بالنسبه للعام تلبسه المراه ولا يلبسه الرجل هذا بالنسبة للذهب لكن اذا استعملت الذهب في ربط شيء بشيء لا يربط الا بالذهب مثلاً، أو كان الإناء مموه يعني فيه كده لون دهب واخد لون الدهب هو مش دهب، بس لونه كده مدهب يعني يعني ما تقدرش تفصل الدهب عن, عن سائر أنواع الإناء عن سائر نوع الإناء ده مكوش فيه حال يعني إذا كان الدهب في الإناء والاناء وموضع فيه ده ما يبقاش فيه شيء لا يقال شيء ده مش ذهب خالص ليس ذهبا خالص ليس ذهبا خالص هذا بالنسبة للاواري الذهبية. وربط الاناء بالبيضه جاي في واحد من صحابي عصره احوال وربنا يعطيه ارضات بيقول سقال انس بن مالك رضي الله عنه في قرح النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد انصدع فسلسله بالقطه انس بن مالك كان قادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امه بعثت فيه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت له اجعل انسا في خدمتك يا رسول الله فكان يمشي مع النبي عليه الصلاه والسلام ويسقيه ويحمل نعليه وكذا وكذا فكان انس محتفظا بالاناء الذي كان يشرب فيه النبي عليه الصلاه والسلام معتز به ذكرى ذكرى كان اناء من نوع اسمه النضار من الخشب الجيد نفس الاناء كان نوع خشب اللي بيشرب فيه النبي عليه الصلاه والسلام حاجه خشبيه كده بس من نوع الجيد الحلو يعني ارس من فرحته به فضل شايله بعد النبي محمد عليه الصلاه والسلام لان انس عاش بعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مده طويله حتى يقال ان انس ان انس را من صلبه ما لا يقل عن 110 من اولاده واولاد اولاده واحفاده واحفان الاحفاد عمر طويله بدعوه من دعاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرزقه العمر وان يبارك له في ذريته فأنا عاش حتى رأى أولاد أولاد أولاد أولاد, أولاد شاف شفت وعشرة من اولاده ده جيش وعشرة من أولاده أولاد أولاد, أولاد, أولاد كثير وكان معتز بقى بال بال بالقدح اللي كان بيشرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكان اللي يروح له يكون بيعزه ويقوم يطلع له يقول لنا حسيك بقى في القلح النبوي اللي كنت بس بيه الرسول عليه الصلاة والسلام لو يطلع ايه القرح زي ما انت عندك مثلا صينيه حلوه او كوبايات حلوه ما طلعاش الا للغالي ها اللي بيعزك وتعزه الدكتور انا هجيب لك مثلا الهديه اللي كذا اللي جابها لي اللي ابويا جابها يوم النجاح او يوم الذكرى او يوم كذا شوف انت بقى ايه اللي بيعجبك يعني فكان الف كذلك فعاصر الاحمر بيقول شربت من هذا القرح وكان قد انصبع سيله. بفطة. حديث في الصحيح في البخاري سلسله بفطة. فقال لي انس بن مالك لقد سقيت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا يعني عدت ايام وايام وايام وايام ها فلم يعيب عليه انه مسلسل بالفتى يعني يجوز انك تربط الايه الحاجه بالفتى ما يمنعش فمش مانع استعمال الفطة في ربط أن الأشياء وخدمات بشمال استعمال الفضة في أن تربط كثراً حتى تحقظ صليت على رسول الله عليه السلام إلا الأواني فيما عاد الزهب والفضة الأواني فيما عاد الزهب والفضة لك أن تشرب أو تستعمل منها ما تشاء سواء كانت من بلور أو من خشب أو حتى من بلاستيكا جاي. فمش بقى اللون ده مش موجود يعني انما ما يضرش ما يمنعش انت تستعمل اي اناء المهم ان بس ما يكونش فيه ذهب عشان ما يبقاش فيه اضراب وعشان ما يبقاش فيه غيلاه ولا كبر ولا حاجة خد بالك بقى من بعض التوجيهات عشان تعرف قد ايه النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان مش بس جاي جايب شويه احكام سماويه جامده جثه وجاي يقول للناس انت تصلي ست ركعات وانت 4 وانت عشرة وانت كذا ده كان بينصحهم وبيعلمهم كل شيء ينفعهم في الدنيا حتى في دنياهم حتى في دنياهم الحديث اللي رواه مسلم وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه جابر بن عبد الله بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اغلق الباب وغط الاناء شوف كم حاجه اغلق الباب وغط الاناء واوقئ استقاء هنشرح واوقئ استقاء واطفئ استراج فان الشيطان لا يحل ثقائ ولا يفتح بابا أه. ولا يكشف اناء فان لم يجد أحد احدكم الا ان يعرض عودا على انائه ويذكر اسم الله عليه فليفعل. ثم قال وقف استراد فان الفويسقة تضرم على اهل البيت بيته. ايه الكلام ده ايه الكلام ده معناه ايه نادى عليه فاطمه السلام عايز يعلم العرب التمدن وعاوز يعلم العرب التقدم ويخليهم ناس ان العرب من غير اسلام ما يسموش حاجه لا قيمه للعرب غير الاسلام اطلاقا تعرف مهما تدعي المدني ومهما تدعي الحضاره ومهما قالوا احنا حنقلد اوروبا قلد الغرب قلد الشرق قلد كذا تقلت كذا. انتم بلا اسلام ايها العرب لا قيمة لكم اطلاقا ولا عزة للعرب إلا بالاسلام ولولا ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعث في العرب والله خلوا عرب تقول ولا يذكروا على مر التاريخ ما لهمش قيمة اطلاقا ما خلقهم قيمة النهاردة ولا حد يسمع بيهم لولا ان الاسلام هو الذي رفع شأن هؤلاء الناس وعمل منهم ناس هم من غير الإسلام ولا يسوا حاجه شويه من للابل والغنم وشويه خيام وشويه روحال بدو عم في الصحراء الذي رفعهم وجعل ملوك العالم تحتوه وداه وجعل ملوك فارس والروم تدين لهم بالطاعه والولاء هو الاسلام الذي فعله بالعرب هذا هو الإسلام. أما عرب بلا صفر ولا قيمة. ولا قيمة ولا وجود ولا كيان ولا حساب ولا أي حاجة. والإسلام مش عبارة عن طقوص وعبارة عن أحكام جامدة زي ما يقول لا ده. ده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الواحد ازال يعيش في بيته. حتى بصف النظر عن الصلاة والصوم وكذا وكذا. يوم يقول له اغلق الباب. يعني ما تيجي تنام او تقعد في بيتك ما تسيبش باب شايتك مفتوح. ما تسيبش بابك مفتوح. لا. من السنة ان بابك يبقى منفول عليك. ليه? ياخد صيانة زوجتك. وصيانة لبنتك. وصيانة لامك. وصيانة لنفسك. صيانة العرضة. صيانة للطعام اللي انت بتاكل ده الطعام نفس لو نظر ليه? بعين قاتلة. لا, سم لا لا تسمم لا تسمم الطعام يبقى سم قاتل لشد وخفاء لا قيمه له الطعام اتقه سم الاعين كلام النبي عليه الصلاه والسلام النوم نموا عورتان فسترواهما لا تنام قدام حد ولا تاكل قدام حد الا مع احبابك معلش انما تاكل قدام واحد عينه مش تمام يقول ايه ده ايه الفاجعه دي كل ده ده الواحد ما بياكلش ربع اللي هو بياكله ده اهو تقوم تجيب اللي في بطنك على طول اه ما انت صحيح اصل الاكل عوره اذا كنت بتاكل مع حبيب ولا شوف لا تصحب الا مؤمنا شو كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولا يأكل طعامك الا تقي تقعد مع الاثي يا اللي يعني يقعدوا باستمرار يقول لك يا راجل يا اخي كل يا اخي بر نفسك انت ما تقولش زي الناس انت كذا طب هني وشفاء دايما يدعولك بالهناة بالشفاء مطرح ما يسري يمري زي ما بنقول احنا واخد بالك يوم يحسسك كده نفتح نفسك تفتح نفسك واخد بالك ليه هو كريم هو في الله وأنت تحبه في الله واخد بالك إنما تقعد مع واحد صنفين بقى متقعدش معاه في واحد تقعد معاه كل ما تأكل اقول لك بسم الله ما شاء الله طبعا لو كنت قلت لك كده لكان عمري ما كملت الرغيف ابدا دي حاجه يعني لا ده يا سلام كل كل يا شيخ ربنا يزيدك هيزيدوا ايه هيزيدوا غب خلاص مش مش حياتي واخد بالك الثاني بقى في نهر في نوع ثاني يقوم يعزمك يعزم انت بقى دبسته في عزومه يقوم خلاص يقوم هو بقى شاف نفسه ايه اطلع في هذه المقلوبه لازم يعملها مش فايده تقوم قدامه ودي لقمه تيجي تمسك اللقمه وحداكل تبص تلاقي بقا الفتوح الرباني نزل عليه يقول لك على فكره اه. انت عارف النبي بيقول ايه يقول ايه. ايه. لك نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع يعني خلي بال تقول له اه عليه والسلام تيجي تاكل اللقمه انت خلي بال رسول للطعام رسول للشراب رسول للنبات خلي بالك نعم ها كتر الاكل بيعمل تخمه يخرب بيتك الله هو يعني كل الأحاديث كل الاحاديث والفتوحات والدعوه ولو كنت انت اللي معزوم عند ناس تنير مش انت اللي عاتب كل ده عشان انت عاتب واخد بالك هو مادام عاتب قوم اقعد النوعين دول ما تاكلش قدامهم ولا تقعد معاهم بالطاقه لاجل ده بيجيب ال يعني عاوز يقسم البيضة على ثلاثه يد الصفار لواحد مبلغ لواحد والقشر برضه يجي لواحد يقول له خد ينفعك برضه ما ترمهوش برضو ينفع يناس كده يقول لك القشر ده تحطه مع الغسيل يطلعه ابيض شاهي جدا يستفيد بيه صحيح يا ولد قشر البيض فعلا بيفيد في دي بالمناسبة يعني اللي عاوز يخلي الغسيل بيض ايوه يعني يرمي القشر في الغسيل مع الغسيل اه مسحوق اه يقول يقول يقول لك ده يشغل الغسيل ويطلعه أبيض جدا يبيض بياض ما هوش ابيض واخد بالك مصاحبنا برده يقولك ما نرمهوش انت البياض وانت الصفار وانت القش واخد بالك ويا ولد يكون نصيبه القش مش هيوصل بس يبقى يا يعمل بيه سفر يبيض بقط من جنب واخد بالك ادي اللي قدام ادي يا اللي الواحد ما بغيش ابدا انه يقعد قدامه ولا يتناول قدامه طعام ولا شرب ما يصحش ابدا أسطر نفسك في الأدب. ما تقول شيء إلا مع ناس يحبوك ويرضوا عنك، يرضون عنك ويتمنون لك الطيب، يتمنون لك الخير. ثم ده يعني هنا قومت الأكل يكون شفاء، شفاء. زي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه لما عزم الإمام الشافعي ورا وحذى أكله، وبعدين الإمام الشافعي. قعد عند الإمام احمد وكان يحبه بعض قوي وكان الامام الشافعي يعلم لصلاح الامام احمد ويعرف هو راجل سخي جدا فاكل عند الإمام احمد اكلا كثيرا يعني زود عن الإيه؟ عن المعهود شويه فبنت الامام احمد ماسكتش قالت لابوها يعني انت عمال تقول الشافعي رجل طيب الشافعي رجل صالح الشافعي رجل كذا بس يا اخويا ده نزل على الاكل يعني ما نسي نفسه ما ومع ماسو زي الناس كده اللي يعني بتغمس الأم على حرف الطبق ده داب يده في في في الطبق اللي جوة وفتح وبقى يغرق فهل ما نحن قلنا تعب على الإمام الشافعي راكر طب والله لا تسألوا في حكاية. فقال له يا إمام إن ابنتي تعيب عليك مما تعيب أنك أكسرت من الطعام على غير العادة فيعني عزيز نفهم بالسبب في هذا فالمشفع قال له إني أستشفي بطعام الصالحين لأنني أعلم طعام الصالحين فيه شفاء، فأنا يعني وفعلا لذلك أصده كان ممعودا ممعودا يعني مصابا في معدته رضي الله عنه وأرضاه يعني من كتر إجهاده وكتر دعمه دايماً كانت المعجة عنده دعبان باستمرار دايماً كانت المعجة عنده دعبانة وإن و... و... و... كانت هي اللي كانت يعني من ضب أسباب وفاة مبكرة ومات عنها 54 سنة يعني كت عنده باستمرار يتألم باستمرار يتألم ولهذا كان دائما الإمام الشافعي دائما حاط في اللبان اللي الذكر باستمرار جنبه اللي الذكر دائما يقول لك اللبان الذكر ده هو يزيد في الذكاء ذكر الإمام الشافعي يعني يقول اللي ده يزيد الذكاء جدا وبلاء في المعده من ال حاجات يعني من ضمن الأدوية اللي بقى نتذكر فعلاً من المطاهرات. من حاجات المطاهرة. من الحكم من ما مششافه رب الله عنه. فالمهم ان قاله ان انا باستشفي بطعام الصالحين. انا اعرف ان انا باكن في بيت ناس صالحين طيبين. فزودت شوية علشان ايه منين لاستشفاء. كاين يبااخد علاج. يعني اعتبر اكل ان احمد دواء. شوف التقوى والصلاح. اعتبر اكل ان احمد دواء. وبعدين هو لأنه ما فيش حقد بينهم وبين بعض ولا فيش ضغينة ولا فتاة هو دوكه بيسأله كمان مش لأنه خايف على آكل هو بس عايز بنته أنها رحطت عليه ما في نفسيته والاثنين ما كانش في بينهم لا ده غضب منده لما سأله ولا ده زعل ولا ده أمل بالعكس كانوا يعني حاجة طيبة أول وكانوا يعني أحبه بالله كانوا يحيط حاله كله بالله رضي الله عنهم جميعا وأرضاه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه يعني اغلق بابك ما تيجي تعمل حاجة يا شيخ ما تقعدش تقول للجيران انا اهو ها تعالوا بصوا انا اشتريت النهاردة قفص مش عارف ايه ها النهاردة زودت ربع كيلو قوطه شوف التفاح اللي انا جايبه ها وتقعد تلونها وتعرضها وتبينها وكذا وكذا وكذا, وكذا. واخد بالك ولا تيجي كده تشيل بطيخه وتقطعها فوق كده اللي بيشتري يتفرج تعالوا شوف احنا النهاردة جايبين ايه يعني جبت ايه يعني دي طبطيخه طب ما هي مش حاجه يعني ده اغلق باب يبقى لابد من السطرة. بالنسبه للمسلم في الوقت نفسه مراتك ما عايزه تقلع تلبس تقعد آآ آآ كذا كذا آآ بيتها مقبوله عليها هي حره هي حره فيه مش كده ولا لا وبعدين اللي يجي كمان يبقى بدل ما اول ما يطلع تلقى عينه ضربه في البيت من جوه لقى في باب مقبول برضه يقولوا الباب المردود يمنع القضى المستعجل. يقولوا كده الباب المردود يمنع القضى المستعجل. يعني مردود. حتى كان نية وحشة وعاز يمص في البيت وشوف اللي جوه. حيلاقي دف وشه عامل ما يخبط اللي جوه يقولوا مين? ان القلع يلمس واللي مش عارف ايه يعمل ايه? يعني يبقى فيه برضو ايه. من توجيهات الثاني على ايه خاصة اه? اغلب بابك. اغلب باب. دي اول حاجة. وبعد قال ايه? نلعى السلام. قال وغضب الاناء تغضية الانان. ودي برضه شوف. اهي دي بقى تدل على منتهى التقدم ومنتهى العظمة النفسية. ما تسبش انان مكشوف عندك في البيت. اطلاق. لا تسيب كوز مكشوف وتشرب فيه. ولا تسيب زير مكشوف وتشرب منه. ولا تسيب حلتك مكشوفة وتأكل منها. لا غطي الاناء لازم تغطي الاناء تغطية الاناء إن غطيت الحله بتاعتك بليل السنه بتاخد ثواب إن غطيت الحله بتاعتك بليل السنه شوف بتاخد ثواب لانك غطيت الحله امتثالا لتعليمات النبي عليه الصلاه والسلام لتوجيهات النبي محمد يعني انا بغطي الاناء مش بس عشان احفظ الطعام اللي فيه لا انما انا انوي بتغطية الاناء اني امتثل قول النبي عليه الصلاه والسلام أنت يوم يبقى ربنا يكتب لك ثواب في غطيت الاناء بنيه ايه بنيه السن خلي بالك عشان تاخدو ثواب في كل خطوه كل حاجه اقفل الباب بنيه السن تاخدو ثواب السن غطي الاناء ايضا بنيه ايه السن ثم تاخد ثواب السن غطي الاناء طيب ده انت لما غطيتش الاناء في الثلاجه هتبقى ريحة التلاجة كلها من القدار اللي محطوط فيها. ده انت طب هط القناب في التلاجة مكشوف وحط جنبه شباب مية. تشرب وماء تليها كلها كتر. كلها بتاعها. صح جدا. ها? خصوصا اذا كنت لها رواحة الفاسة زي المانجا ولا الجوافة ولا بداخل. تحطها كده من غير ما تغطيها ومن غير ما تقفلها بكيس نيلون وكان وماء. تيجي تشرب المية اللي جنبها او تأكل الطبق اللي جنبه تلاقي كل الريحه الريحة ها انما النذاه بقى اللي عايز ياكم مظبوط النبي بيعلمكم النزاهة. النبي بيعلمكم النزاهة. ها عشان ما تاكلش حاجه بتيم ريحه تاكل سمك ريحته مفط ولا بصل ريحته ذره ها لا هو يقولك ايه غط في هناك عشان ما يتسربش منه شيء الى ايه الى اللي جنب ولا في ثلانه ايوه ولا في دي مجربه مجرد اللي بينزل حاجه مكشوفه في الثلاجه بتبوظه كل الليل ده كان دي بيحس اما كان بيبلع ما ياتي وما يهموش اقول لو حاسس ان كان ريحته كان ولا ما اقلب وفي ناس كده يقولك يلا يا اخي زيح اهو ده ماشي وده ماشي كله رايح كله رايح لما الناس اللي ليها مزاج وتحب يعني تستطعم يقولك لا ده كارب ده ريحته كذا انتو حاطين ايه جنب الاكل فالنبي عايز يكون ايه؟ يجعلك في اربع الدرجات غط الاناء يا غط رضي الاناء ليه؟ انت طبعا ما انتش هتقعد تحرص الاناء بيوقع فيه صرصار بيوقع فيه ترصار بيوقع فيه, ترصار. فيه حشرة في الاناء وانت هتقعد تخلي ملك من, من الاناء اللي جنبك فعشان انت ما تسربش حاجة ملوثه وعشان ما يحصلش ارتباج وانحصلش نزلة لا غطى الإناء غطى الإناء انما بقى لما بتسيب الإناء وما يسمعش كلام النبي عليه الصلاه والسلام اللبن يبقى ب تشوفه منه للولد وتبص لا الولد جت ونزل على طول الله ايه الولد ونزل ليه تقوم انت تكون ايه الحظ ده وايه البخت ده وايه مش حظ ايه وبخت ايه؟ اذا كنت انت ما كلبتش خاطرك تحط حاجه فوق اللبن قبل ما تسقي منه للولد مثلا ما غطيتش الإناء ليه ما سمعتش كلام النبي ليه؟ عليه الصلاة والسلام. ده لا ينطقه عن الآوة. ده اللي علمه هو الله. معلم كمالة بتاكن تعرف. ده دي كالدرسة في مجرسة. ولا اراها في كلية ولا بتاعها. ده تعليم ربنا عز وجل. هو اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام. فهو اللي بيعلمنا. عليه الصلاة والسلام. هو اللي بيعلمنا. وقال لك غطي القناة. فعلا لو بغطتش القناة حتيجي تشرب المية كلها اطراف. كلها قش. ممكن شعر يطير في المي. ها? كل حاجه ممكنه كل شيء جاي وانتم عارفين احنا يعني الهواء بيحمل حاجات كتير واخد بالك وقص الاناء او كؤ السقاء السقاء دي اللي هي القربه لان العرب كانوا يشربوا في القربه واخد بالك يقولوا ما تسيبوش بق القربه مفتوح واخد بالك انما اربط بق القربه من فوق علشان ما تديش فرصه لحاجه تدخل فيها عقربات حيه كذا كذا وخد بالك فار ممكن ينزل يشرب ما يطلعش وبعدين تنزل تسوى بنت بقى ما ما تعرفش ايه او كيو استقاء اربطه بقى الانثى القربه علشان لا يتسرب شيء الى الداخل ضيفه على رسول على الصلاة? اه طيب وبعدين يقول ايه لا خد بالك فيناء بقى بيقول لك فالا لم يجد احدكم الا ان يعرض على انائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. يعني ايه? قال لك انت لو ما انتش لاقي حاجة تغطي بها اليناء. يمكن واحد يقول انا مش لاقي غطى. يعني اغطي بايه? قال لك تجيب عود لو ما تقلش الا حته عصايه كده. تحطها كده في طول الاناء وتقول بسم الله. واخد ذلك بنية ايه? انك عايز تغطي اليناء وتعمل بالسنة. فإن لم يجد احدكم الا ان يضع عودا على ولا ويذكر الا ان يعرض على عودا على الاناك ويسكن بسم الله فليحهم. يعني مش لازم تغطي طبق بطبق. او سلطانية بسلطانية. لأ إنما انت ايه? لو ما عندكش الا حتة بعصاية حتى تحطها. وذلك انا كنا زمان يقولك ايه? ما بيش حاجة تحطها على البطيخ. حط سكينة وسامة. حط سكينة وسامة. حطها فوق بطيخة وسامة. علشان اتفلك برضو حاولت تتغط. يعني حاولت ولك سواب المحاولة. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عودا على إنائي ويذكر اسم الله فليقعن. برضو يبقى ليك السواء. وبعدين قال لهم ايه نبي عليه الصلاة والسلام قال وأطفئ السراج وأطفئ السراج ده لما تيجي تنام يقول لما تيجي تنام أطفئ السراج لي يا رسول الله قال فإن الكويت سقطة تضرمه على اقل البيت بيتها. ايه الكلام ده? الفويسيقة يعني ايه? الفويسيقة الظبار الصغية. الصغية. بيقولك انك انت لما ما تقفيش اسم من النصباح السراج بتاعك. العرب خارج يولعها طبعا بزيت. تمام يملأ اللي بتاعها زيت يعمرها ويولعها طويل ايه? وكان طبعا السقف خشب وجريت. وعايشين في حاجات من هذا النوع يعني. يوم بقى يجي هي ملعون يروح ضارب اللمه اللي هي المولعه دي. تروح وقع فوق ايه? الفرش او فوق القش. اه? طوم ايه? والناس نايمة مش حاجة بحاجة. يوم يبصي يلاقي ايه? الولعة شبكة في شبكة في الجريد او شبكة في السرير اذا كان في السرير او في القش اللي نايمين عليه او كذا او كذا واخد باجة. فيقوم الراجل يباجأ بالحياة بين الموت والحياة. الدخان والنار والولعه والمتاح. كل ده سببه ايه? السبب انك انت لم تطبق السراث قبل ما اتنام. لو انت تفيض المصباح ومددتش فرصة للفار يقنب المصباح على الاختبالك. ما كانش ده حصل. طيب يعني هذا يعني يندل على شيء بيدل على شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على امته. حريص عليكم وده معنى حريص عليكم يعني حتى خايف عليك كيف يقفل الباب وخايف عليك يقول لك في المصباح وخايف عليك اللي بتشرب منه وخايف عليه ده معنى الحرص حريص عليكم حريص عليكم يعني حتى علمكم مش بس الصلاه والصوم لا ده حتى علمكم حاجات يمكن ما بيقولوهاش في المدارس ولا بيقولوهاش اللي في ارقى الاماكن التعليميه جه هو قالها للعرب زمان قال لهم يا عرب تعلموا تعلموا عشان تقول أمة رقية هعمل لكم بالإسلام دولة من أرقى الدول بالإسلام فلازم تطفي كذا وتعمل كذا وتغطي كذا وكان وما. وإذا أنت أغلقت الباب ليس لأحد أن يطلع عليك وليس لأحد أن ينظر إليك من خلال الباب وإلا فمن حقك من حقك ان تدفعه عبابك بكل ما تستطيع. يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته كان قاعد في بيته وكان عليه السلام ما كانش يقعد كده خامل لا كان دايما متنبه متنبه لتنبيه الله عز وجل فنظر فرأى رجلا يتلصص من خصاصة في الباب. يحط عينه كده مطرح الكلوت او مطرح الضبا بتاعت الباب عشان يشوف النبي جوه البيت بيعمل ايه? طبعا دي اللي تزوء. يعني النبي قاعد جوه وامراضه قاعدة. مش من حالك انك انت تبص عليه كمان جوه يعني كفاية هو قدامكو برا بتسألوه عن كل شيء. كمان في بيته. بتتلطفه عشان تشوفوه هو في البيت نظامه ايه وقاعد ازاي وعامل ايه وته? النبي لمح الراجل. حافظ عينه كده في الخرم بتاع بتاع الطبق عشان يشوف النبي من جوه فما كان منه عليه الصلاه والسلام الا انه راح جايب ايه المشخص اللي هو بتاع السهم اللي بيضربوا بيه في الحرب ده وجي في الخرم من الناحيه الثانيه وراح ضارب من ايه بالمشخص بتاعه ده ساق ده لولا لطف بعضيات الراجل في اخر لحظه راح باعت دماغه ها دفع على الفارض. فقال لو انتظر لفقات عينيه ولا فدي لو انتظر لفقأت عينيه ولا ديته له فبيعلمنا ان في انت بيتك مش حق حد اضطاق ان يتلصص عليك او ينظر اليك او يستمع اليك انت ما قد قفلت على نفسك بالك انت في بيتك حر شوف النبي قال لو لو استنى كنت هفقعه عينه استنى وفي الوقت نفسه مش هدله دين في العين كان يروح ايه؟ هباء في صدر لو انتظر لفقأت عيني لأن عيب, عيب من الادب والأخلاق إن كل إنسان في بيته حر يفع ما يشاء كيف يشاء ليس لأحد أن ينظر إليه أو يتجسس عليه أو يتحسس عليه أه لا من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عوراته يفضحه يفضحه ولو في قعر بيته لا تتبع عورات المسلمين فالخصص للناس ما تتتبعش عورات الناس ومن سمع سمع الله به يوم ما تقول فلان كان وفلان ما وفلان لا بد ان يكشفك الله عز وجل زي قلت على الناس لا بد ان يكشف ما فيك انت ايضا وكل الناس عيوب فالعاقل ما تشغله عيب نفسه عن عيوب غيره. قال الإنسان العاقل. الإنسان العاقل هو الذي يهتم بعيب نفسه عن عيب غيره. بدل ما يقول فلان فيه وصفه مجال يوم مال وفلان شكله وفلان في بيته بيعمل وفلان اهله بيعملوا كذا أخته بتعمل كذا امه بتعمل كذا. يا اخي اشغل نفسك بنفسك. بعد كل لك عيوب احنا كلنا عيوبة هو مش داعي نشغل نفسنا بغيره ها العاقل من شغلته عيوبه عن عيوب غيره اه... اذا شئت تحيا سعيدا من الاذى وعيشك موكور وعرضك طير لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس انسنوا كلام الامام الشكل رب الله عنه أرضاه. لسانك لا تذكر به عوره امرئ فكلك عورات وللناس ايه? الثنو. وعينك ان ابدت اليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس اعينك. زي ما انا بشوف وغير يشوف بب. وزي ما انا حبص على الناس الناس بتبص علي. ها? اه. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن. قاله الانجليز بقى بعد كده وقال لك اذا كان بيتك من زجاج فلا تقصي الناس بالحجاره طب ما سبقكم وما مشفش قبل ما مشفش سبقكم قال هذا الكلام ده مثل الجريتي اصلا انت كان بيتك من زجاج ما تحذفش الناس بالطوب طب ما هو اللي مشفع قال ان كان تصبر به عورات امرئ فكل لك عورات وللناس السره نفس الكلام اللي هما النهارده بيقولوا قال يعني تقدموا بقى ويعملوا حكم وامثال احنا اصحاب الحكم والامثال احنا اصحاب الحكم والامثال ونحن السامقونا الهات. وامتنا القبولات. والله عليه. قالوا هذا الكلام من زمان. بس هم بقى بيسرقوا مننا ايه ويبيعوا لنا. ياخدوا مننا ويلمعوا عليه. ويبيعوا عليه. صلى الله عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> انتهينا من هذه التوجيهات الى ان الانسان ينبغي ان يصون نفسه وان يصون عرضه وان يحفظ بيته من الدخلاء ومن اصحاب الاغراض الننيه السيئه يجب ان يصون نفسه عن كل هذا ولذلك تكلم الاسلام في كل شيء حتى في غير المسلمين يلبسون الحرير كما يشاءون ويلبسون الذهب كما يشاءون هذا لهم في الدنيا ولنا نحن المسلمين في الاخرة فحرير الجنة شأطا لأهل الجنة الذين لم يلبسوا الحرير في الدنيا أو ربما لبسوه صلوتان وفي الله عز وجل ورجعوا إليه وصمموا على أن يلبسوا هذه الانواع التي حرمه الله عز وجل. وايضا الفضة يعني ان يستحمل الانسان في الشرط. لا تشرب من فضة. لا تشرب من العطى الفضة من ذهب او كذا. كل هذا حرام يماحد بين الانسان وبين الجنة. دوما اكيام. الله عز وجل دوما اكياما يقصد كل ما حرمه في الدنيا يقول الله تبارك وتعالى وحلوا اساور من فرقه وسقاهم ربهم شرابا فهو ازفشالها للجنه وفي سوره الحج يقول ان الله لرسول الذين امنوا من وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها في الارض يحلون فيها اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير مفيش متعة أكثر من كده. هنا نص على الذهب واللؤلؤ وفي صورة الإنسان قال لنا فيها من أساورة ايه؟ من فترة. إذا تبين الله عز وجل بأن أهل الجنة يحلون ويلبسون الذهب ويلبسون اللؤلؤ ويلبسون الفؤلو. ويلبسون كل ما يتمنونه من الله عز وجل. وقد أورد بعض الناس هنا سؤال. قال لو أن الإنسان فعل طيبات ولم يفعل من المحرمات الا انه لبس الحرير او الذهب هو يصلي كثيرا يصوم كثيرا يتصدق كثيرا لا يقع في الفواحش لا يكذب لا يغتاب الناس الا انه يلبس الذهب والحرير فما موصفه يوم القيامه ماذا يصنع هو انسان مات على التوحيد كان ويصوم وكان يصلي يصوم ويذكر وكان لا بد انه سافر الجد قال اذا دخل الجنة الا يلبس من حريرها وذهبها قالوا لا يلبس حريرها وذهب يدخل الجنه ولكنه يمنع من ايه ان يلبس الحرير او الذهب قالوا له بيستحدث ايه تبقى دي عقوبه تبقى الجنه فيها عقوبه منين يبقى في من الجنه ومن تقول له انت الحبيب في الدنيا مصداقاً لقوله صلى عليه عليه والسلام ما تلبسوش في الجنة يوم القيامة كيف نوفق بين هذا وبين دخول الانسان الجنة وأنت له الاسم. في الجنة ما تشتهيه نفسه فكيف هذا اجاب على هذا السؤال ان الانسان كبس في الجنة ما تشتهيه نفسه الله عز وجل يقول لك فيها ما تشتهي القصر ولكن فيها ما تشتهيه القصر ولكن فيها ما ترضاه طواف الجنه كل ما يشتهيه يحصل عليه قالوا ان هذا الانسان يوم القيامه يدخل الجنه ولا تشتهي نفسه الذهب ولا تشتهي نفسه الحرير ولا تشتهي نفسه الخمر ولا تشتهي نفسه كل هذه الاشياء التي استعجل عليها في الدنيا يعني كالإنسان الذي يطهر يطهر الطعام، ولكن نفسه لا تشتهي أن يزوقه أو أن ينال منه شيء كذلك هذا الإنسان قال يلبس الحرير في الدنيا أو الزهر في الدنيا فإذا دخل الجنة وشعر بصدود في نفسه فتجده مش ما لا يشتهي الزهر. لا يشتهي الحرير كل الناس تشتهي الزهر لأنها لم في الدنيا فما صدقت يوم القيامه وقفة الجنة فعندها حب لبس الزهب تعويض مثلا عدد في الدنيا انما هذا الانسان بيقول انه يأتي يوم القيامه يبقى الجنة وعندهم صدود عن الزهب وصدود عن الحرير فذا عشان يعني نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي انفسهم ولكم فيها ما تدعون الباء بالحديث الصحيح <تصفيق> ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شرف في آية في الذهب فإنما يجرجر جر في بطنه نار رجع أو المجر جر في بطنه نمت والعياذ بالله كأنه يعني صوت الله داخل من الذهب الى بطنه تماما كما يأتي يوم القيامه وترجر جهنم في بطنه وتفعل نفس الصوت الذي كان يفعله في الدنيا وهو يشرب في اواني الذهب والفطة فأذاب والفطة هذا حرام كما قلنا بالنسبة للرجال الشرق والاستعمال واخد بالك سرير ذهب او سرير فطة مبقاب ذهب او مبقاب ذهب ساعة ذهب هذا لا يجوز استعماله